<تصفيق> من الجوة من الجوة أو من الشيء اسمه أيضا أيوي أفضل كهود أطلع لك مواقع اسمه كهود دك اي تي حدخل لكم الان الطلاب والطالبات عندنا في الكلية اللي هم تاني وتالد والماسترز الموجودين أهمية التجربة عبارة فيشل اهتمام طلابهم من, من نونج في الأشعة في العلاج الطبيعي في المختبرات ف يعني عدد كبير لشأن تقريبا يمكن غالبية الطلاب ففعلاً النونج لسه ما هي ماسنة خاصة للستين اللي هي في الادرس في الاشعه او في في المختبرات يمكن ان فاميليار مع موضوع هذا فموضوع التنقين والحملات الحملات هذا في حمله قبل انتم عارفين اللي هو سرطان الثدي اشار هذا كامل البلد بانك وتراسيولوجي ميديسن كانت قبل بفتره حكم البلد بانك عارفين انا بقوله تيمنا انا الروحي بالروحيه للبلد بانك اللي هو ايش اسمه <تصفيق> اليوم الاكتشاف اليوم، مكتشف اليوم؟ لندستال، اليوم اللي هو اللي مسابق، كل سنة موضوع اللي هو اليوم العالمي للدم وال transfusion blood banks لازم حتى لو أنا خاصة في الكريماتولوجي كل سنة السنة الماضية عشان كرونا قبلها بنتعاون مع الدونيشن donation اليوم زرفت الدونيشن اريا المسؤول عنها اسمها ترمود إيش اسمه ترمود منش لا لا في واحدة في الدونيشن area كده هتشوفوها عندهم السيارة السيارة ميزان وزن موزع ما نسيت إسمها خلاص ما زهانة ف... فعندهم اللي هو ترك السيارة فقلنا السنة الماضية لقناها عندنا موش الله يعني حوالي ثمانين متبرع لنا في في يومين. ما رحتوا وعندهم إمكانية لأنهم عندهم زي تسجيل جدول إنه يوم نقدر نجيب حتى في من زال وقتها لأنه السيارة دوبك توصي أو سريرينك. إيه. فما يكفي. ففي من استبعدناهم عن التبرع. فوعدوا إنه سويناهم تبرع بس لاسف رانا جاء فحتي يروح عندكم في الزمالك هناك. نعم نعم نعم فإذا في هناك مكانية اليوم تعرفت قلت لهم إذا في ممكن يسوي حملة طيب ونتصور ونطلع كل شيء <تصفيق> طيب نقول ما زك نورد البشرية في الكلية اللي هي مصولة عن الدورات كل الأشياء فمهمتنا موضوع الهدوكيشن <تصفيق> عن موضوع الكمبيل <تصفيق> طيب؟ طيب هل عشان لذبقة. فهذه معلومة يعني موجودة في الكتب. يعني ترى الأبرود تحتها اللي هي فهذه معلومات <تصائف> اللي في, ال... في الكتب. معروف عن موضوع بي. نعم. حقاً سلمان إكسباند واتطلع وراح يخش الموضوع اللي هي ال الستيم سير ترانس مونتاجينز اللي اختار الكاب مين اختار الكاب سلمان موزاليا ومحمد ليش اختار الكاب موزاليا سلمان الكاب يفضل يعني اللي هو ياتي الأكلات دي شو اللي هو متعارف يعني في الحالة هذه اللي في حد عنده مستشفى أشتغل مستشفى اقردت باي كاب في الحرس أنا كنت في الحرس في الحرس فمن يوم ما في الثلاثة مشتغلنا اشتغلنا فأنت صح؟ حتى مستشفى الجامع آه. مستشفى الجامع عندهم بس الحرس اول ما بدأواها هاتي احنا يمتلكون في الهيال الهيال <تصفيق> كاعب اللي اتبع خلوس يعني لكي كلام في الحرس لتاليوم من هارو اليونى كلنا في مطعم، المطعم للمجوري العاده عارفين ان من قبل وهي مثلا ترى لكن فعلا كنا بنتعب يعني هذا استثمار في فلوس داخل الافديشن ملفات ودوميو مشاريع انتوا عارفين يعني الخشب كاب، فالكاب هي كل في افريكا كاستولوجي من جنب الداخل لا ال سي اي هذه غنه اللي هي لوكال في ال عندنا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 ترى ممكن الABB ترى اي واحد مننا نزدن بيها يعني اذا انت فيها انت مستبارات وزي كده وبعد كده تطلب النبار تصيره اكزابل يعني مثلا اي مستشفى وفي هذا القوشنير والأسئلة أعرف أنه عنده ما هو اللي يقول ما هو قولي فايل يتبرع هل سوما صغوا الفيزيكال إسمانيشن؟ أنا لسه ما أتأكد من المعلومات ومن... طيب الفيزيكال يسوينا بعض الأخراس ما أتأكد إنه هو مناسب أنه تتبرق من صحب سلمان؟ فقلق إذا راح أسمي الفيزيكال أدسوه في الفيزيكال كل حاجة المترجم وهذا أنا لسه ما أتأكد فهذا الفور فيس بالنسبة لا، وربنا نخذ اللي مو ما اللي مو قريب يقول لي لا أنا كده لا طيب فبدأ كمان خش على الخط فين البنك أنا لا <تصفيق> ولا درجة أنا لا لقد جاءتنا ذكرتوني أنا ماسكا ليش بليضيه لأبنهم سبعة الماضي خطونا الطلاب والله دكتور دكتور واحد يستخدمه صراحة من جاي؟ هذه مشكلة هل على اللقاط؟ لأبنهم مع عقلية الأداء فأنا برأة أقولها ما أحد الحاسبات والله يعني إذا كاني بالرقم ال الطلاب واحد يجيب واحدة سلة أعطيه هدية وعشرة أو إذا كاني على كل سادة. طيب next ready لسه 28 سؤال. يعني لما نتبرع بالدم كامل إيش الفترة اللي سموها للنافستين. هل الأسبوعين مرجع البرة أربعة سبعة تمانية أو ستة عشر الدم كامل. طيب. طب عندنا رينج دائما. أوكي. فهذه الهول الماربلت الدم كامل. ال ال ال آر بي سي يونتس لوحدهم. الكلازما اللاتريسز الاليوفريسز هذه لازم موضوع في وقت معين متى بقدر ارجع في حاله باليونت لا <ليس> انا عشان عشان في الاختبار لقد كل كل في المعروف ان اردت ان طيب فضروري اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان صح؟ ان زماني ان طيب؟ ان اردت ان اردت ان في حد عنده ان طيب؟ اللي ما عنده ما عادي اردت يعني اردت ان اردت ان طيب مزبوط اردت ان ما ان اردت ان اردت ان اردت فبالتالي عندنا البليد يعني ممكن أبتو تو تو تو ممكن أرجع لبرا عندنا الهورلد زي ما 8 أسابيع تقريبا شهرين اوكي عندنا مشكله اللي هي في موضوع 16 تتوقع انهي برا في حاجه اسمها توي اللي تصعب بي سي المركنتريت بي سي بس دم ايوه برا فنتائج الدم تتبرع بموضوع انه كومبنسيت النورم يعود الجسم مرة ياخذ يأخذ وقت طويل، صح؟ مم. عشان كده يعطوها تدريب من السكستين ميك لوقف الدم. البلازما. البلازما عندنا اللي هي فورمكس. أوكيه، هذه معلومة موجودة في المحاضرة بس حطيتها السؤال. عندنا السؤال هذا شمل معلومة أربعة هيتس بالنسبة للثلاث. أوكيه؟ ما تنسوا. ستة عشر. ماديسيس. ثمانية. هول بلاط. فورمكس. وأيضاً تقريباً من هيرتوديز أو الأسبوع بالإسكالي بس توقع دكتور تنتج من المستشفى المستشفى تفريباً عندنا رج هذا تقريباً اللي هو يعتبر المتوسط يعني يمكن لو روحت اليوم من الجامعة صرتوهم على الهرد برد ممكن يقولك من هيرت إلى تناش من 8 أسابيع إلى 12 أسابيع غيرتك في رج بقية بس غيرتك في تقريباً في كيف أقول لكم؟ ما بتلك ها؟ أجاوب الحالي طيب الحفوظ اليوم من كذلو الرحلة لإشان ما الشيخ <تصفيق> <كتبت> ياخذ دار أحد معاهم طيب ما هو الشيخ ولا قلب احسن أحسن؟ أه، غالي يبناء غالي ياتي بعدنا يلا روان وجدان بردو هاي بردو بردو بردو بردو بردو بردو السؤال عشان بردو بردو بردو بردو بردو بردو بردو نحن نحن نغشش هذا غلط ست غسل هذا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن طيب، نحن نحن برضو نحن نحن هذا تخشيش برضو هذه نحن نحن نحن من المعنون من عندكم هتحوشوا عشرة تقريبا توصل بـ 4 ويكس بلازما فريسيس 4 weeks بشوي صح؟ ويكس اوكي؟ طبعا مع من طيب برضو اساملكم هي في المحاضره بشكل سريع بلا لانه اي سؤال في اي مصطلح في اي حاجه استحي طيب؟ مدري و مدري و مدري طيب؟ لما لو رحنا و شوية و مدري و دي دي استري اسيستنت لما نجي في الستيج قلنا اللي هي رقم طيب في ليها تبع <تصفيق> الفورم لدينا الباكسين أنت أخذني الباكسين والدليل حق <تصفيق> كورونا صح؟ لأن أخذوا الباكسين الفايزر ليه إستركشن معينة والثاني اللي هو الموديرنا والثاني الإستركشن يعني نتذكر حق فايزر قالوا لو ما عادي تركت تبرع حسب الصح أعتقد العنوم هذه أما بالنسبة للثاني اللي هو موديرنا اللي هو أستاذينك قالوا لا تجلس أعتقد قالوا 2 ويكس أو 3 ويكس أنا أنا ما عندي معلومة كده بس قريتها فهذا السؤال اليوم إذا رحت والله شدكم عن الموضوع اللي يامز بالقسن لأنه ممكن البكسين نفسه على حسب الطليعة اللي تحضر به هل هو تحضر من من حالي اسمه التليوينت البكسين إذا خدتو في الأوبنوميدي يعني مضاعف غير مضاعف فهذا دفعه لازم تليست يكون مثلا فترة معينة. عندنا بلقسين ثانية اللي هي عخدناهم صغار. طيب اللي هي حقت الـ بروكس اللي عندنا زي هذه. ليها ديفيرل هذا سؤال ممكن تسلوله من هنا إذا حد جاء عنده أخذ إيش اللي ما يعتبرنا مادة نافعة؟ لا بالنسبة للدونر يجب لماذا لا يعتبر هو دونر كونسنت؟ انه ينحفظ بالفعل لا كونسنت لا دونر كونسنت هذه ورقة تانية مع الكوشنيرس نفس نفسها نفسها نفسها لأنه بعض الخيال كونسنت هل نشغل بنستخدمها دائماً في هل انت بتستخدمها في الدايجنوستيك ولا ممكن يستخدمها في الريسيش أو ممكن يستخدمها في الناس اه اه فهي الفورمه اسمها الليو بيشناس لكن في نفس الوقت تحت ممكن اللي هو يسمونه بونس لكن دائما نستخدمه عشان موضوع الإسج لأن راح نأخذ الدم مستبد من فهنا البونس يخرج بشكل جيد ولا هي أنا ما أعرف ليش بدي أجيب كله من الناس ما بتلحمني طيب تلاحظوا كل سؤال الالكسش هي مفروضين نوع بس حديث الجداول روان قال يا مزه طيب سعاد خلاص يلا تعيش في مين قائد اللي هو الوزن مية عن تقريبا 50 فوق هيموغلوبين 12 ونص مسكارب تو ويكس أدوه اوكي هل هذا اللي واجهته متبرعة يقبلها هل تبرع دفاع أو بير من الدفع بناء على أعمل أثناء طيب بعضكم أخذ permanent وبعضكم ممكن أسأل وراء كده أوجدان ولا أحد الصفر خلفي؟ إيش الفرق بين الـ temporary والـ هذا نعقل فهذا دائما نعم إذن ما معناته طالة إيش؟ ها؟ هذا اللي سيلي فمعناته عندها هيستوري ليش؟ وهنا لازم نخش في موضوع دي فرر ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ستة شهور؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ طيب؟ لما نروح للمحاضرة حين نشوف طيب موضوعاً بالنسبة للبريغنات أو إذا عندها هيستوري بريغنات كم التفرر فدي كل عبارة عن أسئلة بتجي ايمس في فيوز هي بتجي ايش ليست كيسز زي كده وانت تحطوا الديفيرل تايم تبعه وهذا دائما الماستر شيت بتضغطوا فيه لانه ابغى رحس برينال ما مدريش ما ادريش حط الديفيرل تايم فايبغى له شويه تركيز وهنشوفك في المحاضره بالنسبه لي سؤال جابت خمسة طريقة أنسر روان ضايع لازم ما الشباب بس بس نقول سبعة يا مريض ثمانية أسئلة في قدامنا عشان السؤال نفس القليلة هول بلت ستة وخمسين يعني وزنه فوق الخمسين الهيموغلوبين ياخذ أربع ساعات تبلغ أربع ساعات هل نقبله هل تبرري ولا تبرري وإذا تبرري كم الوقت بكرة يا روان كم ولا تكون الكنسيطرة حتى أقل بالنسبة للRBCs والأشتاء فهذا الطلاب اللي هو 2-2 hours على الاسبريم فعلي يتم دفيرم okay. إذا حد أخذ الاسبريم هو موجود في الاسبريم لكن إذا كان يتبرع دفلات الريسيس القمونات المتبرع يعني لو كان دفلات كان تتمبرع الريسيس لكن المغالبا يعني اتعاد أكثر يعني. في موضوع الاسمين بيجي سؤال كده فهذي يمكن نادر لما حد تخش في الكيسات يحاول براز ولا ما طيب. طيب بس هذه واحدة من الالالالات في موضوعها بس لو كان هو ماشي على اسمين انه علاج دائم إذا علاج دائم بس شوف في مستشفيات إيوه يتجنبوا موضوع المشاكل بشكل عام فأول ما يشوف انت أخذت اسبرين على طول يقول لك ف... خلاص دفعة دفعة ما يروح يدور هو البلاج ولا بلاك ولا تي تي تي تي طيب مفهر. يعني أنا أقول لك اللي ياخذ دوا الضغط مثلاً عنده مشاكل في البريشا في ما مختبرات دوا ما يسمى بريشة عندك ما يك لكن في مستشفى زي الألماني إنه من رفت مرة برة على حسب بيقول لي أنت كيف وضع البريشة عندك أوكي هالبيتأخذ ماشي على اليوم منتظم فا يقول لي إذا منتظم ما عندك مشاكل بيجمل لكن في مستشفيات دوا ما يسمى عندك ضغط على طول وأفضل ما تدري سبحان الله تساعد الفكرة بشكل طيب المثيلة يزيدون هي يلا عن سؤال التاسق بحوال بلد 35 سنة في ميل الوزن أقل من لا فوق 50 110 50 37 والنبضات 75 أنا نسيت إيش اللي جاء. طيب قلت اللي قلت تيمبرالي ليش؟ مين ليش؟ الوزن خمسين خمسين لا الوزن في الباوند أنا حطيته بالعجلش. خمية عشرة تقريبا هو خمسين، ف خمستاشر تعتبر أفضل خمسين، طيب، فأنت شروط التبرع المفروض كلكم عارفينها، <تصفيق> خمسين <تصفيق> حتى بعضهم اللي يكون خمسين ما يجيب يشوفه ضعيف، هذا يقولوا لا، روح طيب، موضوع معينة عارفينها ولا، آه؟ طيب عندنا هذه هذه هي يسموها الـ physical زي ما نشوف. يقيس الهيموغلوبين، طيب. في ال طيب. بس هم ما الضغط. الضغط. اللي هي طيب. التنية التنية اللي في طيب في جهاز اللي هو اللي يسمون همو صغير اللي هو حق السريع كذا يعتمد على سلكترو فتوميترس على دروب وتحطه وتصدق على طيب الريج لازم يكون عرفين رحمه طيب عارف الريج الميل 13 صح الفيميل أقل صح ماذا يكون المغلوبين؟ لا يتحرك، لا أصلاً, أصلاً يبان منهم الدم okay. سبحان الله، من هذا أول من الدم،, الدم so, <سؤال> <متسح> <قرأ> على أسود طيب، يبان الهيمولوبين، عالي في بعض الحال، ترى مع الخوف والرعشة، يبدأ الفيزيكال تتغير طيب فهذه كلها بتأثر على الضغط والبريشر والنبضات والشيء هذا طيب فالسموكي مال هذا ما هو يعني ما في الرين بالنسبه للهيموجلوبين والهيماتوكريت برضه الهيماتوكريت اللي عارفين ايش هو اللي مشهور معين تكون آآ آآ ما تكون أقل من 30 أو 40 ساعة من تلع يعني لديها إجابة واحدة ما عندها ومع المعلومة موجودة وتيجي الكائب سيكونس أو تيجيكم من تيجي تيجي تلك الليست مثلا الدواء اسم الفاكسين أو باتبا وكملنا دفيرل بس هل الدواء اشنا له ايش هل هي هاد علاقة؟ هاي هاد, هاد علاقة عشانك في الفعل الدفيرل ايو لما لو خشينا في الفارماسي اكيد ايو ايو حنخش هل عاد ما هو مجالي بعد خلاصتنا عندنا ليست بال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 اهلا لازم ما بينهما العمر بينهما ما سنة ما يعني ما بينهما بينه. ما بينه بينه. <تصفيق> ما بينهما بينه <تصفيق> ما ما بينهما ما بينهما ما بينهما ما ما ما بينهما ما بينهما ما ما ما سعاد روان روان يبنى وجدان يموت <تصفيق> أنا <مصرح. تصفيق> إيه مثل حتى مستحيل طيب الصالة محتاش نفس الطريقة طفشنا جبنا ما في غيرنا هور بلد 75 مرد فيست تايل انو يتبرع كمتاتي ستنثة يورس اوغو عندما جاءنا البطايتس بعد ما سوى بس من 20 سنة طيب نيلي هناخد بستة برضو من اللي, الـ الـ برضو اللي هي اندي او بير بير بير نيبا اي شيء أي لها علاقة على الأشياء ديزيز طبعا عنده غالبا طبعًا هم برجع المفروض قبل من الكوتشينيرز أول ما يعرف إنه جاي في باتاكس بيستبعدون هذا النجم. خير. الخطوة الثانية الله كذب في, في الكوتشينيرز وكانوا ما يعنى عشرين سنة خير. التس اللي حنسويه في الـ في الفيرو في البيولوجيا هيبدأ ممكن يبان. وبعد وإذا ما يبان عشرين سنة ولا واتين مارس موضوع الأشياء اللي هي الهاي الهاي فكشوس ديزيز والأشياء هذه. عنها من الوادي فيها. ماذا إذا حد عنده معلومة على وهذا ممكن سؤال برضو في الدنيش نيري موضوع الكبترات يسألون الناس أنا أعرف الأشياء هذه لسكين كتبها. والدكتور يكون نكون الكبترات سنتين سنتين سنتين. على السكرين سنتين. عشان يكون اللي كنت والله دكتور صراحة بعضهم شايفه فهنا ها يعتمد على على ظروف في تي معين معلش طيب فهذا الموضوع يعني يعتبر مهم في الموضوع بتاع التايس عندنا مثلا بقدر في الكتاب موضوع الكونتاك السبشنال كونتاك طبعا الشرط الاضافي اكبر انه السبشنال كونتاك مع ناس عنده اتش اي دي دي اللي هو يعني وقت معين وممكن بعد كده يجي يسوي التس اذا طلع كليب سليم من قبل طيب رغم الموضوع موضوع رزقي من الموضوع, من الموضوع. التكتوز والأشياء هذه تفارق طيب لانه كلها ممكن تصوير للانفكتشنز 12 شهر فبيعطيه له طرحه طرحه كفهات كفهات إيش أخبارك طيلوا الحمد لله فالشهر الله يسألك وسأعشان المالوكين ومشتش فهمت حتى طيب أنا متى عنديهم وما ما بيستنون لسه أنا على 11 ونص 11 دقوع أو قبل لما في النداء رح ما فيني فنتخلنا بادره بحشان ما في نت لا الغرفة هناك ما في كمبيوتر ما في قليت. لا لا حتى شكل وزيك كله شكله ايه نت عشان ايه فاول ما هذا لما هي العصرة في نفس المحاضر طيب حان اول سنة بناخدكم ونديكم المستشفى بل كده ما هو ما في عامل يا ما نكون عادي اي فالتكتوت ديبر ال 12 شهر زي ما انا تمام طيب هنعجل نفس الطريقة عندنا اللي هو مرض برضو يسموه المهم بوقف في الهيئات الأكتبات هل طيب هذا يعني إذا تنبراني بمسيبرس أي تنبراني بمسيبرس وإذا نتعرف هل تشوفك بالفترة من الإسباني الله وبدأ محمد يخش من نزل؟ غالي يعني من يوم ما الدكتور طيب الفرقين نأتي لدفارة في عندنا كيس عن يزيل زي في أي لاب أو في في مستشفى ليه من نفسه على يعني الواحد لما رأى ده الحين هنا في بلد بان اليوم، أيوة، ااا جاخد ديزيز اللي هو مرض جرور البقر، إذا تروه ما بين ألف سبع مائة فهنا عندنا ما في بريطانيا وتروح في النقطين ها، طبعا عندنا لأنه مهم ديزيز مهم ده في النقطة الواحد، فالعسل أكيد ما تأووها موجودة، بس برضه إذا كانت I'm ومن دفع كم سلام سلتين وليترات سلام de فدارنا نحن قلناش من الميديكشنز ناخد شغل في <تصفيق> الفاكسينز عندنا اللي هو الحصبة حتى نسيترا اللي جام طيب ففي جامعة معينة أنت شوفت حالنا صورت لك من الكتاب عندنا 2 weeks بالنسبة لل للبيزنس طيب عندنا ليست من الفاكسينز حالة الحصبة الجيكنبوكس الناتيفايد فيها الواحدة هذه اللي هي من يا ياس يا ياربع سبب طيب Умай она ассансария, по-другому, на руке, But then I'd have sir, I'd you, uh, a Can to Can Western للاسف احنا المتبرع نتبرع بالدم وحدي في هو activities الأشياء والشهابي أسر على 3 سنين حقت إنجاب حتى أسر على أشياء ملاريا هيبتايتس دوبيوس الجراثيم اللي في الأشياء في البولولوجي طيب في مناطق معينة تكون نشطة طيب لكن هي في ديزيز بتطلب حتى من حسب الارية اللي تكون موجود فهذه تكون فيها فهذه اللي هي الشنفس اللي في هذا المسؤال فممكن تطلع في الدونيش هنا فأتمنى أول ما تروحوا اطلبوا اليدوكيش المثيري واطلبوا اليدوكيش المثيري أخذوا مشقة منهم واتطلعوا عليه عشان تكون قوير المصيبة اللي ما يجب اليدوكيش المثيري تتلقى فيه مو كل ف... مكان معا بس اعتقد في تغيبات كده موجوده انت عندكم تبرع بالدم في المركز ما في رح يضعطلني بس طيب احنا لازم شويه بس طيب هذه conditions اللي هي for the permanent أو ال اللي هي ما يقدر إلا بعد مر من يقرأ بيتام، أو فعندنا history of the hepatitis، okay. Uh, prefer uh, positive test for hepatitis B كل علاقة بالهيباتاتس. Receive test for the laboratory with hepatitis C. History of the هذه هذه إذا لديكم فكرة عنها هذه مولودة في أمريكا البسطة والمولودة النوبية هو أذكرها كليبنون وكروزي فهذه في البيرولوجيا كلها باراسيديك وبارالإنفكشن هذه باراسيديك باراسات إشماليا شاكاز فمن عنده هيستر ال هذا نفس لاحظوا هذه كل الكيسز اللي هنا ما فكيرمنة طيب عفوا اللي هي كيرمنة أو إيش اللي طيب نيجي بالنسبة اللي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كل ثلاث سنين أو سنة ملابس ناقلة الإجابة كانت سنة طيب من هي التاريخ ملاري ثلاث سنين وليس لا. سنتين طيب منشئ وعندنا الليب في المنطقة لخمس سنوات ثلاث سنين إذا راح منطقة فيها ورجع سنة تقريبا من الديفاجس فهذه أفهموها طيب هتتجيء في ملابس ال بيوسز الشباك تيجي جاهزه كديف كديفرا هاي هتعيده من ال دل... ال فارسيطيك انفكشن هذه، وفها بيسلبه اندفينت عندنا الجاكو الديزيز برضو يعتبر اندفينت اللي هو دفينت ما عندنا وعندنا إيش اللي, اللي هي تعتبر إيش تنبراري اندفينت أما الباقي اللي هي والجاكو كلها تمام؟ ثلاثة سنين ثلاثة سنة وهنا عندنا سهل الجذر نصاً طيب الميديكشن اللي تعتبر نورمال وأكسيتبل ما يحتاج للتفايرل عندنا الأدوية هذه هايپوتونيك الأدوية هالبلاد برايشنز الديكوبنيسين الديكو اللي هي أشياء حاجات احتياط الأدوية العادية الرونا الكونتراس سيبتيس عندنا ريبلاسيت هرمونز الأدوية هذي الوزن ولا شيء هذي كلها تعتبر إيش فيتامينس تعتبر إيش؟ <تصفيق> نوري لكن لو جينا في الليستة الأدوية هنا الله يعينكم في لاحظوا عندنا الليستة الأدوية لاحظوا الأدوية واحد اثنين ثلاثة أربع تقريبا، لين هي رقم ستة هذه كلها هدفكت على البيرث وبالتالي عندنا الدفيرة مختلف من شهر تقريبا إلى ثلاث سنين إلى عندنا بعد كده البورفرين عندنا الإنسولين والأسفرين وعندنا الهيباتاتيس والمينوكليفرينس فكل واحدة ليها دفيرل طبعا يمكن هذا الآن الوحيد بشوي وانه حفظ اللي قبله كان ياسنة ملائم أو ثلاثة سنين اللي شمال ياسنة الرست عبارة عن صح الأدرياء <تصفيقال> اللي أكسبت بالموجودة أشياء هذه أما هنا الجذبون الآلم أول اللي يعتبر شوية فيه variability ما بين كل دواء ولدات تمام طيب. طيب نيجي بقبل الجدول الثاني اللي هو برضه اللي قبل شوية حست فيه موضوع الماكسينز فقلنا الباكسين عندنا يا سبعين يا شهر يا ستة أسابيع يا سنة فموجود ال أظن حفزه سنة ما الـ طبعا الـ After الباكسين vaccine, it's a trial of two weeks. After that, for weeks, and then 6 two vaccines. Chicken booster, we'll be there. Six weeks of conclusion. Twelve months for the vaccine and the things. This is هذه سألت عن الفيزيكال خلصنا الآن خلصنا للEDUCATION خلصنا للDEFERAL اللي هو الكوتشنيز لأنه يعتبر صح آخر حاجة اللي هي PHYSICAL هذه تقييم الفيزيكال explanation اللي هي Acceptable Limits بنشوف ال بنشوف الوزن هذه كلها كل <سؤال> الـ الـ الـ واحدة طريقة فهذه كل الـ الـ اللي حتى هتاخد محاضرة عن الفلوبيتومي ولا كيف يحردك معاً؟ لا في ولا لا في محاضرة لا لا لا كل الهرامة الزلتانية نورب اهم من أهم كانوا اللي هم كلهم على العلبين في المريض. على طول ما ينقص في هنا حسب هنا لا تدخل الجهاز تحطينه. ما ينقص الجهاز في لا لازم يسوي تيست اللي هو وهذا عشان في فقط على إلا السدIMENTATION هذه من الكتاب عملية تت... ال ال اسمه بالدم مهم جدا برضه، مم... ما هي مكتوبة التي نهرو، بس هذي ال اللي ممكن تكون يكون من عملية تبرع بالدم، واخترع ليه موضوع سامح الله ما ما كانت الإبرة بانجل المعيار على طول هتلاقي منطقة هتصير كده زي المنطقة حمره كده تصير ليش؟ بسبب إن هي ما تون راب رابشل ال الباين ولا هذا بدأ تندم تجمع خاصة إذا كان ما في خبرة سليم في السنين كتير. فهذا الدواء المطلوبه عشان موضوع المثال تاني. أكيد آخر حاجة البعض بيعرفوها أنواع الدم وهذا موجوده في المحاولة. حصلت لكم هي السندات دي وفي عندنا ال PowerPoint Presentation. PowerPoint Presentation فيها تقريبا نفس المعلومات بس شوية يعني بس أعتمد على الجداول هذه بالنسبة للأشياء. أنواع التبرع عندنا في تبرع اللي هو ال الألوجينيك موجود في الماء. اللي هي الدونيشن في نوع تبرع على ال الألوجينيك اللي هو ال في تبرع اللي هو ال الويترني طيب الوقت الأول ما في التبرع عندنا ليش بيسووها صنعته بس في حد عنده فكرة يعني واحد يتبرع لنفسه. لا لا تبرع. هاه؟ وهذا ترى خد أبغى أخذ, أب أخذ سيرفس كثير مستشفيات بيدفعوا عليها عشان استورج للبراندولا اول شيء بيستخدموه عشان البريوفريدي <تصفيق> عشان إنه عنده عملية كبيرة مثلاً وما هو ضابط انه مثلا فيه في متبرعين يخاف موضوع من فقشوا أو إسفل هذا فممكن يتبرع لنفسه إنه قبل العملية تقريبا بالسنتي تو أورز أو يتبرع بعدين قدام يستخدمون بنفسه طيب فهذا واحد من أنواع اللي هي pre procedures بالنسبة طيب وخاصة كمان إذا كان في rare gene types أخذت محاضرة ما مفروض مع دكتور وليد بو وزير. تأخذ <تكتور> الادر من سيستم اللي هي. <تكتور> على شرعي. ففي أشياء غيره. طيب. فهنا عشان الرجال برضه نفس الطريقة موضوع الخاف من السبيسيت طيب. عندنا في النوع سموه داركتد يعني انا اجيب وتبرع عارف على البرم المواصفات تبعه وال والكليتيريا فبالتالي هذا نوع من نوع السموه داركتد. وآخر نوع اللي هو الفريسيس اللي هي الفريسيس بلازما فريسيس يعني أنا أبغايش لإستخدام اللي هو سبيسيكيب طيب فهتشوفوا في الدونيشن ايريا أو في بلاتبانك في جهاز اللي هو في الدونيشن ايريا اللي هو السب سيبراتر موشينس عبارة عن جهاز هتلاقي المتبرع طبعاً لا كذا نحق من الجهاز هنا هتلاقي يرجع مرة تانية للجهاز. هالإيش هيسوي الجهاز؟ عارفين؟ بيطلع طبعاً درويد دام سينترفيف. بفصل مثلاً بليتلت، بفصل البلازما. بعد كده ال اليونات والكونفورنت اللي ما يحتاجها يرجعها مرة تانية فياخذ فقط الإيش؟ هذه هتخشوا بتفاصيل في محاضرة الكونفورنت. عشان كده لو قلنا في البلازما فريزد ما عادوا يفصل البلازما ويرجع. الر بي سيز والروتيرس إذا رأب الريد برتلسي اللقسيع أفضل سيز والبلازما سموها اللي هي فهذه طيب فهذه لكن واضحه أرسل لكم بس المعلومات هذه الفيجس مهمة وال presentations أطلع عليه إذا عندكم أي سؤال في وقت يمكن حاضر ترسل لي ممكن أطلع عليها الأسئلة اللي هتيجي جاي من سكيوز على the تايم اللي في الأسئلة على الأسئلة ممكن أرسل لكم هي حبة الاختبار اللي تبغوا تراجعوها أو سؤال short essays يجيكم the feral times وين تكتبوا الاونلاين في شامل البريفنس فكلها موجوده ما حطنا من من المعلومات اللي السؤال فاضي في باسبار <تبع> بس ما عرفت بنخش الموضوع ده ولا اصلا الدكتور القادم الشيء دكتور آه. خاصة ليش بحاول أجيب لاس لازار على السنة الماضية؟ لأنه لاس لموازي. لا تعرف. ترى على السنة كانت في مكتب اسمه مكتب محمد في والله العظيم كل لاس <تصفيق> <تصفيق> <قفلت عن> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على الماضية ما وصلت درجة مع الماستر أجيب ما فيه خلاص. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طب إحنا حطنا سينو في الشتاء. سينو الثالث من الثالث العام. فصراحة هتيجي نفسني. ليش توم سمعت درع معلين؟ لا ما سمعت. لما علش ممكن أجيب لكم لوكا لوك السين. هذا بيننا نفترض نقوله في السنة على موضوع المستاجز حقت التدريبات. أنا ممكن. على جست ممكن لو طلب مني لوكا السين في الموضوع ده، حطلب منكم إنكم تكتبوا على الفيسس. ولازم تكتب عن كل واحد. تكتب كل واحد عيش ال. إيش نسوي فيها؟ إيش نسوي فيها؟ حسب الشهرين. <تصفيق> نعم. شرحت. اللي ما اللي حاسس إنه مو هذا ممكن إنك تواصل معايا وأسويه من الكتاب طيب من الكتاب ومن مشكلة. الكتاب هي أول صورة كانت؟ إيه اللي هو السهم هذا. بس في أشياء عشان إحناها كده. تحت. <عم> إيه في تكلم ما هي مكتوبة ترى. و في المحاضرة ما هي مكتوبة بالترسية. شرحتها كده بالعين. فاللي سجل ما شاء الله روان بدها تسجل ولا بترسل ها؟ اللي ما اللي حاسس انه ياخذ الكتاب ويصور الجزئيه الثانيه اذا فرصه خلاص حطيها начали. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так.